بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدن أشد الناس عداوة لذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا. أجمل الناس. أذل, أذل الخلق. الخلق. جبن ذل, ذل خور, خور كذب, كذب زور, زور مهتان عداء, عداء ومن قرأ بروتوكولات حكاماء صهيون اليوم عرف حقيقة, عرف حقيقة القوم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 فمتى سنرى الفجر يبدو متى؟ فمتى سنرى الفجر يبدو متى؟ لما رتب الله العداوات بدأ بأول عداوة اليهود اليهود اليهود ليسوا أعداء للفلسطينيين فحسب ولا أعداء لما جاورهم من بلاد فحسب بل هم أعداء لكل من يؤمن بالله وكل من يؤمن بالله وحده. أعداء, البشر. أعداء لكل البشر ومنهم وكافرهم هم لا يرون إلا أنفسهم فلا تحق الحياة, فلا إلا الحياة إلا لهم ولهذا يعتبروننا أميين ويعتبرون هذه الشعوب كما جاء في بروتوكولاتهم، بل كتابهم المحرّف أننا كالحمير الذين نركب لأجل غاياتهم. قد سین الکلام کلام دعات السلام، قد السلام، النعم، السلام، السلام، فودلن يَصْدُقُونَ للانعام متى يصدقون الوعود فمتى يصدقون الوعود متى لما راوا ان النبي قوى شوكته في المدينة صلى الله عليه واله وسلم خرجوا من المدينه وذهبوا الى القبائل واذا بهم يجلدون انفسهم ذهبوا الى قري إلى هواسل إلى, إلى, إلى سبيل إلى غطفان إلى كل القبائل العربية يؤلفونها على رسول الله هم الذين خططوا وهم الذين رسموا الخطة كلها حتى جاءت معركة في العام الخامس للتوّي للتوّي دخل المدينة لم تمضي إلا خمس سنين إلا وألبوا الأحزاب في الجزيرة ثم جاءت الأحزاب في يوم محدد ووقعت معركة الخندق التي لولا أن الله أرسل جنوده على الأحزاب لصنعوا ما صنعوا, ما صنعوا بل لم يكتفوا فقط بتأليب الأحزاب في الجزيرة لكنهم غدروا ونقضوا العهد داخل المدينة بسبب من؟ يهود هناك ابتلي المؤمنون وزنزلوا زلزالاً شديداً لم يكن في خلدهم أنهم يجعلون القدس عاصمة لهم حتى جاء بالفور وجاء الإنجليز وربما كانوا يعانون من أذى يهود في العالم فهم أساس كل فترة وهم مشعلون إيران الحروب، وهم أساس كل بلاء وفساد في الأرض أعطاهم تلك الأرض ووعدهم أن يأتوا إلى فلسطين وتكون أرضا لهم وقاتل الصليبيون من أجل هذا. وقافلت الدول العظمى من أجل أن يجمعوا شتات يهود على أرض فلسطين والأرض المقدسة <تصفيق> كم صغير قبط ضحبه في الصبا صغير قبط ضحبه في الصبا يدن بن جناهون القلجزاء يدن بن جناهون القلجزاء كم صغير قبط ضحبه في الصبا صغير قبط ضحبه في الصبا يدن بن جناهون أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدل على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.ذكر.net.